احتلال الكويت ما زالت قضية الأسرى والمفقودين تشغل بال جميع فئات المجتمع الكويتي فهم دائما في فكر حول المأسورين والمفقودين من أبناء وطنهم وقلما خلت صحف ومجلات من تسويد صفحاتها لا يزال الكثيرون من أبناء الشعب الكويتي يعانون قضايا نفسية ويذكرون بذهول ما شاهدوه من جنود الغزو وعمليات السلب والنهب والسرقة واعتقال الآباء والأبناء دون سبب أثناء الغزو العراقي لبلدهم الأمر الذي قد بث الرعب والخوف بين الفئات التي كانت آمنة من أبناء الكويت كذلك تركت هذه التصرفات غير الإنسانية ندوبا سلبية في نفوس المرأة الكويتية لا يمحوها الزمن وترصد لنا الوثائق حالة أب أسر ابنه الأصغر فأصيب باكتئاب وأصبح سريع الغضب قليلا النوم والأكل كثير البكاء يعاني مشكلات نفسية في كل لحظة من حياته وحالة نفسية أخرى حلت بأب نتيجة لأسر ابنه فقد حدث لأسرته أن أسرت القوات العراقية الوالدين مع بعض أفراد الأسرة ثم أطلق سراحهم بعد أيام قليلة فآثرت الأسرة الخروج من الكويت إلا أن الإبن الذي أسر رفض الخروج وأخفقت معه كل محاولات الأب لإقناعه بالخروج مع الأسرة وبقي الأسير في الكويت واعتقلته قوات الغزب فيما بعد فقد الوالد شهية الأكل وقل نومه بدأ يرفض التحدث مع عائلته وتكاثرت عليه الأمراض حتى أصيب بورم سرطاني في البنكرياس.